السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاه وسلاما على عباده الذي اصطفى ثم اما بعد انا جاي الليله ان شاء الله يا شباب اكلمكم عن اسلحه الدمار الشامل اسلحه ايه احنا فتحنا على قناه الرحمة ولا قناه الجزيره ولا العالم كله بيتكلم عن اسلحه الدمار شامل ونزع اسلحه الدمار الشامل انا جاي لو جيت الليله قلت لك ان في بيتك اسلحه دمار شامل يا خبر ازاي لا بس خد بالك اسلحه الدمار الشامل اللي العالم عنها بتدمر الدنيا انما اللي بقول لك عليها دي بتدمر الاخره اللي العالم بيتكلم بيتكلم عنها ممكن تضيع دنيتك انما اللي بحذرك منها ممكن تضيع مصيرك اللي العالم بيتكلم عنها ديت لو في بيتك بوش مي هسيبك مش هيسيبك ولكن اللي بكلمك عن هدية ربنا اللي مش هيسيبك لو عندك كل ذنب كل معصيه صلاح دمار شامل ممكن ينفجر فينا في اي لحظه ممكن ينفجر في الدنيا في القبر في القيامة ممكن ينفجر في قلوبنا كل ذنب يا جماعه لو ذنب واحد ما تغفرش لو ذنب واحد من اللي احنا عملناه في صحيفتنا ربنا ما غفروش ربنا ما شالوش عننا اوعى تستهين باي ذنب كل ذنب قنبله موقوطه ممكن تنفجر في اي لحظه ولو انفجرت ما الاغير التوبه الى الله سبحانه وتعالى خادم رسول الله صلى الله وسلم اللي سرق حاجه من الغنائم لما مات فالصحابه قالوا هدي قال له الجنه قال رسول الله كلا ان الشملة التي اجتملها حته القماشه اللي سرقها لا تشتعل عليه نارا في قبره ذنب واحد فجر في قبره خلاه كتله نار ابليس ذنب واحد بس انفجر فيه طيره من ملكوت السماوات كلها سيدنا ادم ذنب واحد بس قوته بعدتنا سبع سماوات عن الجنه الذنب مش بسيط يا جماعه انت لو فضل عليك ذنب واحد مش هتدخل الجنه الا لما الذنب ده يتغفر يبقى الذنب ده ممكن يودينا فين اسلحه الدمار الشامل لازم ننزعها زنوبنا لازم نحضر من القنابل الموقوطه بتاعتها اسلحه الدمار الشامل الزنوب ممكن تنفجر يوم القيامة شوف كلمه ربنا سبحانه وتعالى كلما ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم محطرهك ليه ارفعها ارفعها زاي ارفعها ازاي يا رب وانا ذنوبي بتشال على رقبتي ارفعها ازاي ارفعها ازاي يا رب وانا كان كل ما تنزل لي نعمة ورا نعمه يطلع لك مني ذنب ورا ذنب ارفعها ازاي وانا يا معصيتك ويا ماهرط عنك ويا ما اديتك ظهري ويا ما اتجرات عليك ارفعها زاي وانا عصيتك في كل مكان ارفعها ازاي وانا ما سبتش ذنب ما عصيتكش بيه ارفعها ازاي وانا كنت اسمع شريط الاغاني أبكي. اسمع القران التهاوي ارفعها ازاي وانا بتتنزل كل ليله عشان انا وانا وبقوم شايف من ايديك ارفع حزاي اديتني المال عصيتك بيه اديتني الوسام عصيتك بيه اديتني الجمال عصيتك بيه اديتني نعمك عصيتك بيها ارفع حزاي وانا كان لو حد شافني معصيش ابدا وما عملش غلط ولما انت اللي تبقى شايفني جعلك اهون الناظرين الي مش قادر ارفعها يا رب ارفع زي وانا رسول الله عليه الصلاه والسلام دخل الحديد في وشه في غزوه احد عشاني رسول الله اتحمل سلل الجذور واماعي الجمل على رقبتو عشاني رسول الله تحمل الدم وكل التعب في حياته عشاني وفي الاخر طلعت كسرت سنته ارفعها ازاي ارفعها ازاي والصحابه قبورهم اتفرقت في الأرض كلها من اولها لاخرها عشان انا اطلع مسلم محمد واحمد وابراهيم وفي الآخر بكسل انزل اصلي في الجامع مش قادر مش قادر ارفعها يا رب مش قادر يا رب ارفعها ولو ترى اه لو تشوف اذا المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا خلاص يا رب ابصرنا شفنا يا رب شفنا الجنه يا رب وقد ايه اللي اطااعك رفعتو وقد ايه اللي, اللي عصاك عملت فيه ايه شفنا النار يا رب ما كناش نعرف انها كده والله العظيم شفنا النار يا رب شفنا كائن هائك 5 مليار ملك غلاظ شداد ماسكينه وهو بيزلزلهم من شده ثورته على العصا وشفنا الجنه نعرف ان في نعيم كده وفي جمال كده وفي بهجه كده وفي روعه كده وفي اعجاز كده وفي ابداع كده وفي نعيم كده كناش نعرف يا رب خلاص ابصرنا يا رب بعد ايه الوقت جايين تقولوا ابصرنا ابصرنا يا رب أبصرنا على باب الجنه وباب الجنه بيتفتح وبيصرخ انا مش مصدق هقوم اقرا كتابي انا نجحت انا نجحت يا امه ليلى هيا الى الله انا نجحت الگمه انا نجحت في امتحان القبر وجاوبت على الاسئله 3 انا نجحت في امتحان الميزان وكفه اليمين تطبق انا نجحت واخدت كتاب اليمين انا نجحت وعبت من على الصراط انا نجحت في امتحان العرض على الله وقلبي طلق طاهر ونظيف انا نجحت انا نجحت خلاص نجحت في امتحان غض البصر نجحت في امتحان حفظ اللسان نجحت وجبت امتياز في امتحان الشهوات نجحت وجبت امتياز مع مرتبه الشرف في امتحان فتنه النساء انا نجحت نجحت نجحت ومش هدخل جهنم ولا هتعذب بيها ولا هتلفحني صفعه نار وانا معدي على الصراط نجحت وخلاص مش اخو الكتاب بشمالي نجحت ومش هتلقن بالعرق بتاعي يوم القيامه ولا هقف ظل الحر 50000 سنه ولا هطرب من على حضن الرسول عليه الصلاه والسلام انا نجحت مش هضرب بمقام الحديد ولا هشرب حميم ولا ادخل في النار واسكن النار انا نجحت نجحت وحده ابو بكر الصديق وحده سيدنا عمر وهكل مع مصعب وهتعشى مع النبي عليه الصلاه والسلام هنطفص نهر الكوثر نجحت واشوف ربنا نجحت وامضوا لوجه الله سبحانه وتعالى ربنا ابصرنا وسمعنا سمعنا يا رب خلاص سمعنا سمعنا الالحاصي وهو بيجري ومالئ الجنن يا رب انا اموت من العطش يا رسول الله سقيني فيقول له الرسول صحقا صحقا طب انا هموت من الظلمه هعدي ازاي من على الصراط في الضلمه دي يقول لهم المؤمنون ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا ارجعوا الدنيا لو تعرفوا تجيبوا نور من اعمال الصالحه في الدنيا طب احنا هنموت خلاص هنموت من كتر الحر عايزين ربنا يقول لهم انطلقوا الى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب سمعنا يا رب سمعناك وانت بتقول عليهم يا رب خذوهم فقلوه ولا مش بس كده ثم الجحيم صلوه مش بس كده ثم في سلسلة ذراوها 70 ذراعا فاسلكو سمعناهم وهم خارجين من قبورهم بيصرخوا وبيقولوا رب ارجعون سمعناهم وهم بيتسحبوا على وجوههم في النار وهم يصرخون فيه ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل رجعني يا رب رجعني وانا والله العظيم ما هكشف شعره واحده من شعري يا رب رجعني وانا رب باسمك اوبه وهبقى متعلق رجعني يا رب وانا اقطع سججيد الصلاه كلها رجعني يا رب وانا اقعد في الجامع رجعني يا رب وانا ابقى ناحيه اليك مش هبطل كلام عنك ولا عن رجعني يا رب وانا مش هعصيك انجبني يا رب ورجعني فرجعني ان اعمل صالحا اننا موقنون الذنب ده قنبله موقوطه ممكن تنفجر فيك في اي وقت ممكن تنفجر يوم القيامه كن لهم عن ربهم يومئذ لا محجوبون ما تشوفوش انت تستحملي ما تشوفيش مولاك وحبيبك وربك تستحمل تقالي الحجاب اكتر بينك وبين ربنا تقالي الحجاب عشان ما تشوفيش ربنا لو عايزه خففي لبسك وتقالي الحجاب بينك وبين ربنا اعصي وتقالي